بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك ايات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين؟ إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت فظلت اعناقهم لها خاضعين.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 أولم يروا إلى الأرض كم أنبثنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتْلِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ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 فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون اتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولا استفينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها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 قال اولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألق عصاه فإذا هي ثعبان مبين وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين بكل سحار عليم فجمع السحرة الميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع تبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أإن لنا لأجرا أإن لنا لأجرا إن لنا لَنَا إن لَنَا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى القوما القوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحره ساجدين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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطعن أيديَكُم وأرجلكم من خلاف ولا أجمعين قالوا لا ضعين إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا اول المؤمنين فأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جَنَّاتٌ وَعُيُونٌ وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كن أنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين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 رب هب لي serdecznie, والحقني بالصالحين واجعل لي في serdecznie, في serdecznie, witam serdecznie, witam جنة هُوَ كَانَ من وَلَا تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سليم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 فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين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 لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 إن to إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا نوح Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu,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 ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون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 وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بايه إن كنت من الصادقين قال هذه ناقه mamy شرب ولكم شرب i معلوم ولا w بسوء zmar然后 switch muss manny lecz w porozumianie ale ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط للمرسلين قال لهم أخوهم لوط الا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العالمين Ete الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القالين رب نجني واهلي مما يعملون فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ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 وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبغوا للناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين قالوا ان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 إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظله إنه كان عذاب يوم عظيم إن وَمَا فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَأَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أي علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين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 وما اهلكنا من قريه إِلَّا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به وَمَا وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إِنِّي بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يرأك حين تقوم وتقلبك في الساجدين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 والشعراء يتبعهم الغاؤون ألم تر أنهم في كل واد يهلمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون